بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن الإنسان حين يعتقد هذا المعتقد بأن يوكل أمره لغير الله سبحانه وتعالى ويستعين بغير الله ويستسلم لغير الله سبحانه وتعالى لا شك أنه قد أوقع نفسه بالرذيل والعياذ بالله وبالذل والهوان والله سبحانه وتعالى يقول ايله مع الله ويقول جل وعلا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايله مع الله فايها الشيعي تأمل وتدبر وانتبه لنفسك أنت وأنا وجميع من يسمع وجميع العالمين أننا سنعود إلى الله سبحانه وتعالى مصيرك أنك عائل إلى الله واتق يوما ترجعون فيه إلى الله أنت ستعود إلى الله الذي خلقك من أول مرة وستعود إليه وستقف بين يديه وسيسألك الله جل وعلا عن أمر عظيم عن أمر أنت الآن في الدنيا تظنه لا شيء ولكنه من أعظم الأشياء التي ستسأل عنها يوم القيامة ألا وهي توحيد الله ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد الذي أنت تظنه لا شيء أبدا وندعوك إلى توحيد الله جل وعلا وأنت تكفر به وتعاند وتصر وتتبع في ذلك هواك وعقلك ورأيك وعشيرتك وآباءك وأجدادك وأنت تظن على أنك على الهدى فانتبه لنفسك فإن الله جل وعلا ما خلقك لكي تعبد البشر إن خلقك لكي تعبد رب البشر وهو سبحانه وتعالى وأنت تعلم هذه الحقيقة وقد ربما سمعتها الكثير فلما العناد ولما الإصرار على هذا الشرك فما الذي يضرك إن وحدت الله سبحانه وتعالى ما الذي يضرك إن قلت يا الله أتظن بأن الله جل وعلا ضعيف والعياذ بالله لا يقدر على إجابة دعائك؟ أتظن أن الله لا يسمع أتظن أن الله لا يعلم أتظن أن الله ليس بحي قد مات حتى توكل أمرك إلى غيره أتظن أن الله عاجز أتظن أن الله سبحانه وتعالى ليس بوصير هذه الظنون أنت لا تقول بها مستحيل بل أنت تقول أن الله عليم وأنت تقول بأن الله قادر وأنت تقول بأن الله سميع وبصير وتقول بأن الله حي أنا متأكد أن أنك تقول هذا ولكن فعلك لغير الله جل وعلا لهو دليل واضح على أنك تقول بأن الله لا يسمع فأنا أصل إلى غيره حتى هؤلاء يوصلون كلام له أو دعاء له والعياذ بالله فكل الناس فقراء إليه جل وعلا كل المخلوقين فقراء كما قال سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون كلهم وإليه يرجعون يتسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع ومن فيهن فكل شيء خاضع لأمره سبحانه وتعالى كلهم كل المخلوقين لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا تظن أن لا تظن أن خلقنا نحن هو أعظم بل خلق السماوات والأرض أعظم ومع ذلك السماوات والأرض والجبال والبحار كلها خاضعة إليه سبحانه وتعالى هذه الجبال التي تراها هذه الجبال الشامخة هذه التي تراها الصلبة التي من المستحيل أن يهدمها أحد فالله جل وعلا يقول عنها ويسألونك عن الجبال فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَةٌ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَةٌ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى هذه الجبال الشامخة فأين نحن من هذا الخلق العظيم والكبير أين نحن من خلق جبرين عليه السلام خلقه الله وله ستة ماء جناح ما بين كل جناح وجناح سد الأفق خلق عجيب هل نحن من خلق الملائكة الذين خلقهم الله في السماء يدخلون في البيت المعمور في السماء كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة قطت السماء وحق لها أن تقط ما بين كل أرضعة أصابع إلا وملك ساجد لله وقائم إليه سبحانه وتعالى فلا تظن أن خلقنا نحن أعظم من هذا الخلق بل هذه المخلوقات أعظم من خلق الإنسان ولكن الله كرم بني آدم الله كرم هذا الإنسان كرمه بأعظم شيء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تنظيله فالله كرمك أيها الإنسان وأعطاك العقل وأعطاك البصير فوجب عليك أن تفكر جيدا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيدر إلا من تولى وكفر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات علامات دال على الله سبحانه وتعالى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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فكر تأملي فعلي والحسن والحسين قد خلقهم الله جل وعلا هم من المخلوقين لا تظن أنهم من الخالقين إن ظننت هذا فقد كفرت برب العالمين وإن لم تظن هذا وقد قلت أنهم من المخلوقين فأعلم أن المخلوق ضعيف فالله جل وعلا هو القوي وأعلم أن المخلوق فقير والله هو الغني فإذا علمت هذا فما عليك إلا أن تخضع إليه وأن تتوكل عليه وأن تستغيث به وأن تستعين به سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله على من نتوكل إذا لم نتوكل على الله على المخلوق الذي هو, هو, هو الضعيف هو بحاجة إلى الله هو فقير إلى الله فكيف نتوكل على مخلوق هو أصلا متوكل على الله هو أصلا فقير إلى الله قال جل وعلا ولادعوا الذين زعمتم من دونه ولادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون قال يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب واشبعد ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذور ا كانوا هم يرجون رحمه الله إذا كانوا هم يخافون من عذاب الله فكيف أنا أطلب منهم ممن كان هذا حاله هو أصلا فقراء إلى الله فانتبه لنفسك وانتبه إلى ما يلقى عليك من التلبيس والتدليس والتحريف لهذا الدين العظيم النقي الصافي انتبه والله. ثم والله ثم والله لا نريد جزاء ولا شكورة والله نريد لك الخير نريد لك أن تسمع كلمة طيبة نريد منك أن تقرأ القرآن بتدبر وتمعن وأن لا تصرف نظرك عن هذا الكتاب العظيم قد صرفوك نعم صرفوك عن القرآن ولبسوا عليك الدين وقالوا لك قلطم ولك من الحسنات كذا وكذا ابكي وقال لك من الحسنات كذا وكذا اترك القرآن وهو الهادي القرآن العظيم الذي يهدينا جميعا إلى الحق قال لك اتركه لا تقرأه لا تستمع إليه لا تخضع ولا تتذبر فيه فكيف تهتدي بربك كيف تهتدي فأدعوك إلى الله سبحانه وتعالى بأن تعلنها توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى بأن توحد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقك وخلقني وخلق, وخلق جميع الكائنات أسأله جل وعلا أن يهديني وإياك إلى الحق هذا والله تعالى أعلم وأحكم وجزاكم الله خيرا